فهذا الدرس الحادي والعشرون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي ويليه الدرس السادس عشر في شرح الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعين رحمه الله وقد انتهى بنا البيان بالأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى من أول الرسل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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين اشياء تتصل بالإيمان بالرسل فمن جملة ذلك ما ذكره بسؤاله قائلا من أول الرسل ثم أجاب عنه بقولهم أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام ومراده بالاختلاف ما أحدته الناس من الشرك فإن الناس كانوا على التوحيد بعد آدم عليه الصلاه والسلام عشرة قرون كما سيأتي ثم حدث الاختلاف بينهم ونجم ناجم الشرك لما وقع من قوم نوح ما وقع من تعظيم الخمسة الذين صوروهم وسياتي ذكر ذلك في محله فكان أول رسول أرسله الله عز وجل إليهم هو نوح عليه الصلاة والسلام وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على ذلك من القران الكريم فالاول قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ووجه دلاله الايه على اوليه نوح تقديمه عليه الصلاه والسلام على سائر الانبياء وعطفهم بالذكر عليه اذ قال الله الى نوح والنبيين من بعده والإيحاء الذي تقدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام جميع من بعده من النبيين هو إيحاء الرسالة أما إيحاء النبوة فقد تقدمه قبله أبونا آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا وإدريس في أصح قول أهل العلم رحمهم الله تعالى فمن كان قبل نوح هو نبي لا رسول ووقع التصريح بذلك. في حديث أنس الطويل في الشفاعة في الصحيحين وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول تنوحا أول رسول, أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فلم يكن آدم قبله إلا نبيا من الأنبياء ولم يكن رسولا من المرسلين ووقع التصريح بهذه الرتبة في حق ابينا آدم في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل كان آدم نبيا فقال نعم معلم مكلم فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام ثابت النبوة واما الرساله فانه لم يكن رسولا بالمعنى الخاص على ما سبق بيانه من معنى الرسول العام والخاص فكان عليه الصلاه والسلام نبيا من الانبياء وكان بعده ادريس عليه الصلاه والسلام نبيا من الانبياء ثم كان نوح بعدهما رسولا من الرسل ثم ذكر المصنف الايه الثانيه وهو يقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والتكذيب المراد هنا تكذيب مخصوص وهو التكذيب بالرسل لأن الأنبياء كانوا في بني آدم فهو منهم فإن أبوهم آدم الذي وجدوا بعدهم كان نبيا فلم يستنكروا ذلك لأن آدم كان مقيما بينهم نبيا من الأنبياء وإنما كذبوا لما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام رسولا أبساه الله عز وجل بعد فتور النبوة فإن من كان من قوم نوح ظنوا أنه لا نبي بعد من كان من آبائهم وهو آدم وإديس عليهم الصلاة والسلام فكذبوا به وكذبت الأحزاب من بعدهم بمن بعثه الله سبحانه وتعالى من الرسل إليهم نعم السلام عليكم سؤال متى كان الاختلاف جواب قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعه على شريعه من الحق باختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين مشين ومنذرين الصفحه الثانيه نعم عندنا الصفحة الثانية الثانيه ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بسابقه وهو السؤال عن تاريخ وقوع الاختلاف في بني آدم فقال متى كان الاختلاف ثم أجاب عنه بقوله قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشر قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا وقد روى هذا الأثر عن ابن عباس ابن جريد وابن أبي حاتم في تفسيريهما والحاكم في مستدركه وإسناده صحيح وروي ذلك مرفوعا في حديث أبي أمامة المتقدم وإسناده صحيح قال كان بين نوح كان بين نوح وآدم عشرة قرون أواه بن حبان مرفوعا وإسناده صحيح فالواقع بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم كانوا على التوحيد والقرن اسم للجيل من الناس والغالب أنه يكون مئة سنة فصار الجاهل في عرف الناس أن القرن هو مئة سنة وفي الأنساب يقدرون في المئة ثلاثة أجداد ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى فإن الإنسان في عمود نسبه كأبيه وأبي أبيه وجد أبيه يكونون في الغالب في مدة مئة سنة وجرى عرف المؤرخين والمحدثين على هذا في عد الروات في أسماء أجدادهم ووجوه رواياتهم ثم بعد هذه القرون العشرة اختلف الناس لما وقع الشرك في قوم نوح فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان الناس أمة واحده اي مجتمعين على امر واحد ثم لما تفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فمعنى الايه كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشريين ومنذرين يعني كانوا على امر واحد ثم اختلفوا فبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين والنبي والنبيون هنا بالمعنى العام الذي يشمل الرسل ومن دونهم نعم. الله سؤال من هو خاتم النبيين؟ عندك كذا؟ عندك من هو ولا ما هو؟ من هو؟ في نسختنا ما هو؟ أي طبعا اللي عندك الرشد؟ هنا عمل وإن كانت ترى النسخه هذه فيها قلق ليست سوية مع أنها رسالة لكن فيها مواضع مشكلة ونسخة نسخة موجودة في خط الشيخ واعتمد هو كذلك لكن للأسف قراءته للمخطوط ليست صحيحة ويجوز السؤال من هو وما هو لأن ما تطلق أيضا على على العاقل الأصل أنها لغير العاقل لكن تطلق على العاقل ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إنما هنا للنساء وهنا عاقلات معا الله جواب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسائل الإيمان بالرسل فقال من هو خاتم النبيين أي الذين بعثهم الله عز وجل لما وقع الاختلاف فإنه لما وقع الاختلاف في الخلق احتاجوا إلى أنبياء يبلغونهم أمر الله عز وجل مبشرين ومنذرين وانتهى هؤلاء الأنبياء إلى خاتم لهم فاحتاج الناس إلى معرفة ذلك الخاتم لهم وأجاب المصنف رحمه الله تعالى بما يدل عليه فقال خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أي الذي ختمت به النبوه في الخليقة هو محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون بعده نبي أبدا وهذا معنى الختم فإن معنى الختم الغلق فلا يكون بعده أحد من جنسه فإذا قيل ختم النبوة وختام النبوة كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه لا يكون بعده نبي أبدا نعم عليكم <تصفيق> سؤال ما الدليل على ذلك جواب قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي انه نبي وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم أورد سؤالا يتعلق ببيان دليله ثم أجاب عنه بذكر دليله من الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم بفتح التاء وكسرها قراءتان سبعيتان صحيحتان وكلاهما بمعنى أنه آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ثم اتبعه ببيان الاحاديث الوارده في ختم النبي صلى الله عليه وسلم النبوه وفيها في اولها وانا خاتم النبيين وفي الثاني الا انه لا نبي بعدي وفي الثالث وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي والحديثان الاولان صحيحان واما الثالث فان سياقه طويل وفيه ضعف لكن هذه الجمله صحيحه ويغني عن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من التصريح بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه وأنا خاتم النبيين فإن هذه الجملة الواقعة في حديث طويل في الصحيحين مصرحه بذلك ويوجد في تضاعيف الأحاديث الطوال جمل تشتمل على معان يحتاج إليها ويرفل عنها الناس ومنها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك أو المقدام بن معد كرب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي المصطفى فإن هذا الحديث بهذه الجملة منه حجة على صحة تسميته صلى الله عليه وسلم بالمصطفى فإن من المعاصرين المنتسبين إلى السنة من زعم أن هذا غلوا وليس فيما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه غلوا ولكن عزب عن علمه هذه الجملة التي وردت في حديث طويل عند الإمام أحمد وفيها التصريح بكونه صلى الله عليه وسلم مسمى بهذا الاسم والأحاديث الطوال من كوامن العلم وقد أفردها أهل العلم قديماً ككتاب الأحاديث الطوال للطبراني رحمه الله تعالى وكذلك كتاب ابن الأثير فيها وينبغي أن يعتني طالب العلم بها فإن في جملها معاني قد لا توجد في غيرها واعتبر هذا في أحاديث الوفود التي ملأ ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه زاد المعاد منها علما لما تعرض لبيانها بخلاف غيره من نقلة السيرة الذين يريدون دون ذكر فوائدها وأحكامها فإن ما يتعلق بالوفود في زاد المعاد من أنفع ما فيه فإنه قل نظيره ورب حديث بسط رحمه الله تعالى شرحه في قصص الوفود بأكثر من عشرين ورقة تجتمل على جملة من عيون الفوائد نعم بسنا <تصفيق> عليكم سؤال بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء جواب له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر بذلك قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه جنهم وانسهم كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الآية وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهما أحد قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلتني الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ويحلت الغلائم ولم تحل لأحد قبلي وهطيت الشفاعة وكان النبي, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس عامة وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما, غير ما, غير ما ذكرنا غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن ختم النبوة انتهى إلى محمد صلى الله عليه وسلم اقتضى ذلك عند العقلاء أن يكون الختم به لمعنى اختص به صلى الله عليه وسلم فأورد رحمه الله تعالى سؤالا عظيما. يتعلق ببيان خصائص محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة قل من ذكرها من المصنفين في المعتقد والجم الغفير يذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحاقها بالمعتقد أولى لا لأن مما يبين الختم للنبوة به صلى الله عليه وسلم معرفة خصائصه صلوات الله عليه التي اختصى بها دون غيره من الأنبياء أو من البشر. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن هذا بقوله له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة وقد أفردت بالتصنيف قديما وحديثا وأجمع الكتب المصنفة بها كتاب الخصائص الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى فإن السيوطي له كتابان أحدهما الخصائص الصغرى والآخر الخصائص الكبرى وهذا الأخير هو الذي أوعب فيه وجمع شذور متفرقات الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان الخصائص النبوية وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها جملة بأدلتها ككونه خاتم النبيين وكونه صلى الله عليه وسلم سيدة ولد آدم وكونه مبعوثا إلى الناس عامة جنهم وإنسهم وما اعطي صلى الله عليه وسلم من الخمس المذكورة في حديث جابر في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرته شهر إلى آخر الحديث ومنها أيضا ما في حديث أبي هريرة في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهوديون نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من اصحاب النار فالإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد ولو كان مؤمنا بنبي فاليهود المؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام والنصارى المؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإلا كانوا من جثا جهنم وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير هذه المذكورات من تتبعها من النصوص الوارده وقف على مقدار عظيم من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي شرف بها وعظم على جميع الأنبياء وقد انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء نقله القاضي عياض اليحصبي وابو العباس ابن تيميه الحفيد في اخرين واختلف اهل العلم هل هو صلى الله عليه وسلم افضل من احادهم ام افضل منهم مجموعين فجزموا بانه صلى الله عليه وسلم افضل من كل واحد منهم فإذا خير بين ابراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد صلى الله عليه وسلم افضل واذا خير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم افضل فان جمع الانبياء جميعا وخير بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو افضل منهم جميعا ام لا قولان لاهل العلم اصحهما والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم جميعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق سواء من الأنبياء أو من غير الأنبياء ورجحانه صلى الله عليه وسلم بأمته التي هي الراجحة بالأمم السابقة دال على تقدم فضله صلى الله عليه وسلم على كل الخليقة فان الله عز وجل لم يخلق احدا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم طيب ان قيل فالعرش افضل من النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح ام غير صحيح ما الجواب يعني بين بشر وبشر طيب واذا كان غير بشر مثلا مثل العرش ومحمد صلى الله عليه وسلم ما الجواب السلام عليكم يا يقال العرش اعظم المخلوقات ايوه النبي صلى الله عليه وسلم المخلوقات يقال العرش أعظم المخلوقات والنبي صلى الله عليه وسلم افضل المخلوقات والعظمه غير الفضل فالعظمه ماخذ من ماخذ الفضل لكن الفضل فيه مجموع ماخذ ومنازع مختلفه فالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكمالات هو افضل المخلوقات واما باعتبار عظم الخلقه فان العرش اعظم المخلوقات على الاطلاق والذي لا يعي المساله يخلط بين العظمه والفضل نعم سال انت... الله عليك سؤال ما هي معجزات الانبياء جواب المعجزات هي امر خارق للعاده مقرون بالتحدي سالم عن المعارضه وإما وهي إما وهي إما وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب قبل وكلام الجمادات ونحو ذلك وإما معنوية تشاهد بالبصرة كمعجزة القرآن وقد اوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها فمن المحسوسات شقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابع الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراض أعصارهن ولم يبق الا ذكرها وانما المعجزه الباقيه الخالده هي هذا القران الذي لا تنقضي عجائبه ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم خصائص اختصا بها انفرض كان ذلك دليلا على وجود ما أعجز غيره من البشر ولم يكن صلى الله عليه وسلم منفردا بهذا الإعجاز بل شاركه الأنبياء فيه وهو الذي سماه المتكلمون في الاعتقاد بمعجزات الأنبياء وهذه اللفظة المدلول بها على هذا المعنى لا توجد في الكتاب ولا في السنة ولم تكن جارية على لسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإنما تأخر ظهورها في تاليف أهل العلم من أهل الحديث والسنة إلى القرن الرابع والخامس فما بعدهما فوجدت في كلام أبي حاتم ابن حبان البصفي في صحيحه وأبي بكر البيهقي ثم من بعدهم وأصل هذه الكلمة من وضع المعتزلة وأما الوضع الشرعي لها في الدلاله على هذا المعنى فإنها سميت في الشرع آيات وبراهين ودلائل وأعلام والمصنفون في هذا المعنى من قدام أهل الحديث سموا الكتب التي صنفوها بدلائل النبوة أو أعلام النبوة فاللفظ الموضوع في الشرع للدلالة على هذا المعنى هو الآية وتبعه ما كان في معناه كالبرهان والعلم والدليل فصاروا يصنفون باسم آيات النبوة أو دلائل النبوة أو أعلام النبوة وأما لفظ المعجزات فهو لفظ ولده المعتزلة ثم ضربوا في بياني حقيقته خبط عشواء فكان من اثار خبطهم ما آلوا إلى قولهم المعجزات أمر صادق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة فإن هذا الحد الشائع في تاليف أهل السنة هو مما سرى إليهم من كلام المعتزلة ولذلك لا تخلو جملة منه من المعارضة فإن قولهم المعجزه هي امر خارق للعاده لم يبينوا فيه العاده المخروقه ولا الخارقه لها فان العاده تقع على انواع فهناك عاده للكون كله كما ذكرنا ان المطر لا يكون الا بسحاب فإن هذه عاده جاريه للكون كله وهناك عاده تكون خارقه في زمن دون زمن فمثلا الطيران في الجو في الزمن الماضي في القرون الاولى فما بعدها هل كان ممكنا عقلا غير ممكن عقلا وليس موجودا بينهم واما اليوم فانه امر شائع ذائع بواسطه الطائرات او غيرها من المركبات كما ان الامر الخارق يختلف ماخذه فتارة هذا الأمر الخارق يتعلق بنبي وتارة يتعلق بولي وتارة يتعلق بصاحب ضلاله وبدعة كساحر أو عاص أو غير ذلك ولما وجد المعتزله هذه المشاركة في جريان الخارق نفوا كرامات الأولياء وقالوا إن السحرة هيش تخييل لا حقيقه له هذا منشا قولهم قالوا ان كرامات الاولياء لا وجود لها وان السحر تخييل لانهم اوجدوا الامر الخارق للعاده الذي ظنوا ان نبوات الانبياء تثبت به فلما صار يوجد في خرق العاده اشياء تجري على غير ايدي الانبياء قال بهم ذلك الى ابطالها فقالوا بابطال كرامات الاولياء وقالوا ان السحر تخييل لا حقيقه له ثم ما ادعوه في أن تلك المعجزة تكون مقرونة بالتحدي ليس صحيحا فإنها قد تكون مقرونة بالتحدي وقد لا تكون مقرونة بالتحدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرت منه أعلام للنبوة من ودلائل عليها لم تكن في طلب تحدي من الناس كما جاء فيما تنزل عنه من القرآن فإن من القرآن ما تنزل بسبب ومنه ما لم يتنزل بسبب فمثل هذا لم يكن الذي نزل بغير سبب لم يكن واقعا على تحدي وهم حصروه بالتحدي ثم قولهم سالم عن المعارضه اي لا يقوم احد بمعارضته وليس مقصودهم سالم من المعارضه لا يقدر احد على معارضته بل مرادهم انه لا يقوم احد على معارضته وهذا ليس بصحيح فإن من معجزات الانبياء من ادعى المخالف لهم أنه يعارضها كما قال النمرود في مقابل قول إبراهيم ماذا قال له قال أنا الذي أحيي وأميت فهو قد احتج على إبراهيم قال أنا أحيي وأميت فاحتج على إبراهيم لما ذكر إحياء الله وإماتته بأنه يحيي ويميت فعارضه في ذلك وكذلك مسيلمه الكذاب عارض القرآن الكريم زاعما أنه عنده قرآن كقرآن محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم الافاك في ما روي عنه من سور وآيات في هذا المعنى فهذا الاصطلاح الموضوع منتقد من وجوه ذكر أبو العباس ابن تيمية جملة منها وفي الجعبة غيرها لأن الاصطلاح الباطل لمن أدقق النظر فيه لا يزال يتهاوى من جنابات كثيرة فالباطل على جرف انهار لمن دقق النظر فيه وحققه فيحتاج إلى وضع شيئين اثنين أحدهما وضع لفظ دال على هذا المعنى والثاني وضع الفاظ تبين حقيقة هذا اللفظ فاللفظ الموضوع لهذا المعنى في الشرع ما هو الآية طيب واللفظ الذي يدل على هذا الفاظ التي تبين هذا المعنى كيف نعرف نقول آيات النبوة ما الجواب واضح المسألة عندكم طيب نريد الآن تأتون بالفاظ تبين ما هو تعريف آية النبوة ما يدل على صدق من ما يدل على صدق نبوته نبي طيب وغيره لا بغض النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام ايات النبوه سواء في موسى او في محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره وضع عندك مشكل المساله طيب، هذه ابحثوها يبحثوها والدرس القادم إن شاء تعالى يأتي باجوبتها أفضل اجابه إجابة له جائزة وإذا وجد يعني مرجع يدل على ما نقله هذا أحسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن. تلك المعجزات انواع فمنها حسي يشاهد بالبصر او يسمع خروج الناقه من الصخره وانقلاب العصا حيه وكلام الجمادات واما معنويه تشاهد بالبصيره كمعجزه القران وقد اوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فان ايات الانبياء نوعان النوع الاول ايات حسيه والنوع الثاني ايات معنويه فالايات الحسيه هي التي تدرك بالحس والايات المعنويه هي التي تدرك ببصيره القلب وقد اوتي النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزه كانت لنبي الا وله صلى الله عليه وسلم اعظم منها في بابها كل نبي من الانبياء اوتي ايه من الايات فان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي ما يشارك فيها مما هو اعظم منها فمثلا موسى شق له البحر والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي من جنسها أعظم منها وهو انشقاق القمر وأيهم أعظم انشقاق البحر ولا انشقاق القمر انشقاق القمر لأن القمر لا سبيل إليه وأما البحر فهو يمكن أن يردم في ناحية من نواحيه ويجعل طريق منه والبحر يعني الماء المتسف سواء كان نهرا أو بحرا أما القمر فلا سبيل إليه مثال آخر موسى عليه الصلاه والسلام كلمه ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في ليله الاسراء ما الفرق بينهما آه. نعم ان موسى كلمه الله على الارض ومحمد صلى الله عليه وسلم لما اراد الله ان يكلمه رفعه سبحانه وتعالى اليه فكل شيء من دلائل النبوة التي وقعت لأحد من الانبياء شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها بأعظم منها وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها انشقاق القمر وحنين الجدع يعني جدع النخلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه إذا خطب في مسجده ثم لما اتخذ المنبر تركه صلى الله عليه وسلم فحن كحنين الناقة يعني صدر منه صوت يشبه صوت الناقة إذا حنت الى أو إلى بقية الإبل فطمه صلى الله عليه وسلم إليه ثم كان من خبره أنه صار في ملك قبي بن كعب رضي الله عنه حتى تفتت وذهب ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع التي سم فيها صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أن فيها سما وروي ذلك في حديث عند أبي داود غيره وإسناده ضعيف ومنها تسبيح الطعام الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت في انقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالده هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فجميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بقي منها خبرها الصادق وبقي منها محسوسا مدركا بايدينا القرآن الكريم فإن القرآن الكريم هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات هذه اللي يسمونها إيش؟ معجزات ما من الانبياء نبي الا اوتي من الايات ما امن على مثله البشر وإنما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه يعني القران واني ارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه فاعظم آية التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القران وبها رجا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اكثر الناس تابعا بماذا؟ في أي آية بالقرآن وهذا يدل على أن الآيات المتعلقة بالنبوة مما يتصل بالبصيره أعظم مما يتصل بالبصر لأن الإدراك القلبي أجل من الإدراك البصري فالإدراك القلبي له جلاله وعظمة وحلاوة ولا يكذب صاحبه بخلاف البصري فقد يخطي وقد يرى سرابا لا حقيقه وراءه وقد يزول أثره بزواله عن عيانه بخلاف القرآن الكريم ثم في قوله صلى الله عليه وسلم وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فيه بيان أن أعظم أسباب صلاح الناس في دعوتهم هي دعوتهم إلى القرآن الكريم فدعوة الناس إلى القرآن الكريم وما اتصل به من العلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجمع الناس وما عدا ذلك لا يجمع الناس فمن ظن أنه يجمع الناس بوعظه أو بهزله أو بغير ذلك من ما تمليه عليه بنيات أفكاره فإنه لا يجلي عليه شيئا وإنما الذي ينفع الناس ويجمعهم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لها سلطان على النفوس لا يكون لشيء سواها وإذا خلط أمر دعوة الناس بغيره مجت قلوب الناس هذا فإن الدين جد فإذا قلط بالغثاء والهزل مجته قلوب الناس وما ظن إنسان أنه يستصلح به الإنساء الناس سوى القرآن والسنة فإنه سراب سرعان ما يذهب أو سحاب عجال ما ينقشع كما ذكر ابن الجوزي وابن رجب رحمه الله تعالى في صفه المواعظ انها سياط القلوب فما ان تنقضي حتى يضعف اثرها فان الانسان اذا كان في موعظه يسمع اشياء تقرع قلبه فاذا انفصل عن تلك الموعظه واشتغل بامر اخر سرعان ما يكون قد ذهب اثرها بخلاف الحقيقه العلميه الايمانيه التي تكون في القلب فانها اذا كانت في القلب بقي اثرها مع الانسان فاذا علم الانسان في قلبه ان الله يراه وأنه سبحانه وتعالى منطلع عليه علم أنه لا يجوز له أن يتعاطى شيئا من الأمور إلا ما أدن الله سبحانه وتعالى به ويصدق هذا المعنى القول البيت السائر عن إذن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال فجميع أسباب الخير هي في القرآن الكريم وما نشأ الدعوه على الكتاب والسنة وتفجير علومهما إلا انتفع أهلها وانتفع الناس من بعدهم بها وما هجر أناس الكتاب والسنة في دعوتهم إلا ضعفت دعوتهم وآلت إلى زوالنا وصلنا الله لكم سؤال ما دليل معجاز القرآن جواب الدليل على ذلك نزوله في أكثر من عشرين سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا ولم يروا ذلك مع شدة حرصهم على رجل فلم يفعلوا ذلك ولم يروموا, فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شده حرصهم على رده بكل ممكن مع, كونه مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم من جنس كلامهم, من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي, وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور أجازه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فارجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة وقد صنف الناس في وجوه اعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآيات من المغيبات وما بلغ من ذلك إلا كما يأخذ العصفور في من البحر لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هي هو القرآن الكريم أورد سؤالا يتعلق في إعجاز القرآن الكريم وأصل مسمى الإعجاز كما سبقه من وضع المعتزلة وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي إعجاز القرآن وإعجاز القرآن من مباحث العقيدة تبعا لشيئين اثنين أحدهما الإيمان بالكتب والثاني الإيمان بالرسل فإن الإيمان بالكتب ومن جملتها القرآن يقتضي أن يكون فيها بيان لإعجازه اي علوه وظهوره وبروزه كما أن الإيمان بالرسل وفيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم آياته هو القرآن يقتضي أن يكون في مباحث العقيدة بيان لإعجاز القرآن وهو مبحث مهجور في أكثر كلام المتكلمين في أبواب العقيدة وصار إعجاز القرآن غالبا يذكر في علوم القرآن أو في التفسير مع أنه لصيق بمباحث العقيدة والقول فيه طويل وقد أفرد قديما وحديثا بالتصنيف فإن الله سبحانه وتعالى أظهر في مواضع عدة من القرآن الكريم جلاله هذا الكتاب وكان من البرامج الإذاعية القديمة النافعة وأظنه طبع كتابا درس كان يداع في إذاعة القرآن اسمه حديث القرآن عن القرآن فإن ممليه كان يأتي بالآيات القرآنية التي فيها بيان ما يتعلق بالقرآن من قدره وجلالته وعظمته وهذه هي أبين وجوه الإعجاز التي تنبغي العناية بها ومن جملتها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل تحدى العرب وهم افصح الخلق وأبلغهم منطقا أن ياتوا بمثله ثم تحداهم أن ياتوا بعشر سور ثم تحداهم أن ياتوا بالسورة واحدة مثله ومع ذلك لم يفعلوا ولم يروموا أي لم يطلبوا ذلك ولم يقصدوا تحقيقه مع شدة حرصهم على رده مع أن الحروف التي نزل بها هي من جنس كلامهم وهم يتسابقون ويتفاضلون في ميدان الفضل بينهم بالفصاحة والبلاغة فإن العرب كانت تجتمع في أشواقها وفي الموسم فيكون لكل قوم منهم خطيب يخطب عن قومه يظهر مكانتهم وجللتهم في الفصاحة فتحداهم الله عز وجل بذلك وأظهر عجزهم وأخبر أن الخليقة جميعا لو اجتمعت على أن تاتي بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله كما قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني نصيرا وإنما ذكر الجن والإنس دون بقية الأفراد لأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي فإن خطاب الأمر والنهي الذي يسمى بالتكليف متعلق بالانس والجن دون بقية المخلوقات ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريره الذي سبق وفيه وإنما كان الذي أتده وحيا أوحاه الله إليه ثم ذكر رحمه الله أن الناس صنفوا في وجوه القرآن من جهة الأنفاض والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغ من ذلك إلا كما يأخذ العصور بمنقاره من البحر وصدق رحمه الله تعالى فلا تظن فلا تظنن أن إعجاز القرآن ينتهي إلى ما ذكره المصنفون في الكتب بل من أجمن النظر في وجوه تصريف القرآن لفظا ومعنا بدت له أشياء لم يذكرها من قبله وأنا أذكر لكم مثالا واحدا فأنتم قبل قراءة القرآن تقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عملا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طيب هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية من القرآن الجواب ليست آية من القرآن بالإجماع طيب مع أنه مأمور بقراءته وبآية في القرآن الكريم وجعلت شعارا للبداء في القرآن الكريم حتى أنك إذا سمعت إنسان يقول اعوذ بالله من الشرطان الرجيم سيقرأ ماذا سيقرأ بعدها القرآن لا تكون قبل غيره ومع ذلك لم تكن آية من القرآن الكريم لماذا وجوب لكن من هذه الوجوه أن في ذلك تحقيق للشيطان لأنه لا يبلغ قدره وشاوه أن, تكون أن يكون حصن التحرز منه آية قرآنية وإنما هو ذكر من الاذكار العامة التي لا تكون في كمالها كآية من القرآن الكريم لأن القرآن هو أفضل الكلام فمع أن هذا ذكر أمر به للتحرز من الشيطان لكن هذا تصديق قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا فمن إضعاف كيده وبيانه أن هذه الاستعادة التي أمر بها لم تجعل آية من القرآن الكريم في وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز إذا تأمل الإنسان في قراءته للقرآن فضلا عن المعاني تأمل في قراءتك فضلا للقرآن الكريم دون غيره مثل الاستعادة هذا وجه وجه آخر أنها جعلت سعارا للقرآن الكريم دون غيره ما يأتي إنسان ويقرأ كتاب في الحديث يقول اعوذ بالله يستر رجيم و الحديث او يقرأ كتاب من السنه يقول اعوذ بالله يستر رجيم اختصت بالكلام الرباني لماذا لان الكلام الرباني اذا وقع في الاذان تميز عن غيره اذا وقع في الاذان تميز عن غيره فلم يحتج الى سوى الاستعادة بخلاف الكلام البشري الان الاخوان اذا بداوا يقولون قال المصنف رحمه الله وقال حافظ حكمي يحتاج الى تمييزه ببيان المتكلم المصنف المتكلم لكن كلام الله عز وجل لا يحتاج الى الى تمييز لانه يعلو ولا يعلى عليه وصفاته التي انفرد بها كثيره وهذا الباب للاسف طلاب العلم يهملونه كثيرا مع انه مما يغرغر حلاوه القران في الكتاب في القلب الانسان الذي يقرا القران لا يعرف وجه اعجازه كيف يعظمه إذا اطلع على وجوه إعجاز القرآن يزداد اجلالا ومهابة لهذا الكتاب العظيم، فينبغي ان أن يعتني طالب العلم بالكتب التي تبين إعجاز القرآن، ثم يحرص أن تكون تلك صفة منطبعة فيه، فتكون له ملكة في استخراج وجوه إعجاز القرآن الكريم، سواء في الفاظه أو معانيه، وهذا آخر البيان على هذه التقرير والبيان على هذه جملة الكتاب وبالله التوفيق.